يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما يا أيها النبي أثبت ومن معك على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخفه وحده ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم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 ولا حقيقة له فليست الزوجة اما ولا ادعي ابنا لمن ادعاه والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده وهو يرشد إلى طريق الحق أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام ثم نسخ توارثهم بعد ذلك إلا أن تفعلوا أيها المؤمنون إلى أوليائكم من غير الورثة معروفا من ايصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مسطورا فيجب العمل به وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بَنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَليظًا وَذَكَرَ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَهْدًا مُؤَكِّدًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا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 اخذ الله هذا العهد المؤكد من الانبياء ليسال الصادقين من الرسل عن صدقهم تبكيتا للكافرين واعد الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابا موجعا هو نار جهنم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم تَرَوْهَا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهتي المشرق والمغرب حينها مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف وتظنون بالله الظنون المختلفة.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 وإنما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدو ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لأعطوا عدوهم ذلك وما احتبسوا عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا قليلا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله بعد فرارهم يوم أحد من القتال لئن اشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلن عدوهم ولا يفروا خوفا منهم ولكنهم نكثوا وكان العبد مسؤولا عما عاهد الله عليه وسوف يحاسب عليه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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا إن الله يعلم المثبطين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالْقَائِلِينَ لإخوانهم تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تقتلوا فإنا نخاف عليكم القتل وهؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا ليدفعوا عن أنفسهم العار لا لينصروا الله ورسوله أشحة عليكم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 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا بخلاء عليكم معشر المؤمنين بأموالهم فلا يعينونكم ببذلها وبخلاء بأنفسهم فلا يقاتلون معكم وبخلاء بمودتهم فلا يودونكم. فإذا جاء الخوف عند ملاقات العدو رأيتهم ينظرون إليك أيها الرسول تدور أعينهم من الجبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا آذوكم بالكلام بألسنة صليطة أشحة على الغنائم يبحثون عنها أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقا فأبطل الله ثواب أعمالهم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 وأما الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا فإنه لا يتاسى برسوله صلى الله عليه وسلم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما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 وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَرَدَّ اللَّهُ قُرَيْشًا وَغَطَفَانَ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ بِكَرْبِهِمْ وَغَمِّهِمْ لِفَوْتِهِمْ مَا أَمِلُوا لَمْ يَظْفَرُوا بِمَا أَرَادُوا مِنْ اسْتِئْصَالِ المؤمنين.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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ۖ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ الَّذِينَ أَعَانُوهُم مِّنَ الْيَهُودِ مِنْ حُصُونِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَتَحَصَّنُونَ فِيهَا مِنْ عَدُوِّهِمْ وَأَلْقَى الْخَوْفَ فِي نُفُوسِهِمْ فَرِيقًا تَقْتُلُونَهُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَفَرِيقًا تَأْسِرُونَ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير ومن الله بعد هلاكهم أرضهم بما فيها من زروع ونخيل ومن منازلهم وأموالهم الأخرى ومن أرض خيبر التي لم بعد لكنكم ستطعونها وهذا وعد وبشرى للمؤمنين وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن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 وأطلق كن طلاقا لا إضرار فيه ولا ايذاء وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وتردن الجنة في الدار الآخرة فاصبرن على حالكن، كن فإن الله أعد لمن أحسن من كن بالصبر وحسن العشرة أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين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 وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كن لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجَرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا وَمَنْ تَدُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ كُنْ وَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا مُرْضِيًا عِندَ اللَّهِ نعطيها من الثواب ضعف غيرها من سائر النساء واعددنا لها في الآخرة أجرا كريما وهو الجنة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن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 فلا تلين القول وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال فيطمع بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام وقلن قولا بعيدا من الريبة بأن يكون جدا لا هزلا بقدر الحاجة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 صنيع من كن قبل الإسلام من النساء حيث كن يبدين ذلك استمالة للرجال وأدين الصلاة على أكمل وجه وأعطين زكاة أموالكن وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الأذى والسوء يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائلها تطهيرا كاملا لا يبقى بعده دنس واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على رسوله ومن سنة رسوله المطهرة إن الله كان لطيفا بكن حين امتن عليكم بان جعلكن في بيوت نبيه خبيرا بكن حين اصطفاكن ازواجا لرسوله واختاركن أمهات لجميع المؤمنين من أمته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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات والمصدقين بالله والمصدقات والمطيعين والمطيعات لله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 وبالبعد عن فاحشة الزنا ومقدماتها والذاكرين والذاكرات الله بقلوبهم وألسنتهم كثيرا سرا وعلانية أعد الله لهم مغفرة منه لذنوبهم وأعد لهم ثوابا عظيما يوم القيامة وهو الجنة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 أن يكون لهم الاختيار في قبوله أو رفضه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل عن الصراط المستقيم ضلالا واضحا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ الناس, النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٍ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وإذ تقول أيها الرسول للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وأنعمت عليه أنت بالعتق والمقصود زيد بن حارثة رضي الله عنهما حين جاءك مشاورا في شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش تقول له أمسك عليك زوجتك ولا تطلقها واتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتكتم في نفسك أيها الرسول ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها والله اولى أن تخشاه في هذا الأمر فلما طابت نفس زيد ورغب عنها وطلقها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين إثم في التزوج بزوجات ابنائهم بالتبني إذا طلقوهن وانقضت عدتهن وكان أمر الله مفعولا لا مانع منه ولا حائل دونه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 ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضييق فيما أحل الله من نكاح زوجة ابنه بالتبني وهو في ذلك يتبع سنة الأنبياء من قبله فليس هو صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل في ذلك وكان ما يقضي الله به من إتمام هذا الزواج وإبطال التبني وليس للنبي فيه رأي أو خيار قضاء نافذا لا مرد له الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا هؤلاء الانبياء الذين يبلغون رسالات الله المنزله عليهم الى اممهم ولا يخافون احدا الا الله سبحانه وتعالى فلا يلتفتون الى ما يقوله غيرهم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 تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل سوء وأعد الله لهم أجرا كريما وهو جنته جزاء لهم على طاعتهم له وبعدهم عن معصيته يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا بعثناك إلى الناس شاهدا عليهم بأن بلغتهم ما أرسلت به إليهم ومبشرا للمؤمنين منهم بما أعد الله لهم من الجنة ومخوفا الكافرين بما أعد لهم من عذابه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعثناك داعيا إلى توحيد الله وطاعته بأمره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 يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله وأعرض عنهم فلعل ذلك يكون ادعى لان يؤمنوا بما جئتهم به واعتمد على الله في كل امورك ومنها النصر على اعدائك وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في جميع امورهم في الدنيا والاخره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 ومتعهن بأموالكم حسب وسعكم جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وخلوا سبيلهن بالمعروف دون إيذاء لهن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك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 قَد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَبَحْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي أَعْطَيْتَهُنَّ مَهْرَهُنَّ وَأَحْلَلْنَا لَكَ مَا مَلَكْتَ مِنْ الْإِمَاءِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ بِهِ عليك من واحللنا لك نكاح بنات عمك ونكاح بنات عماتك ونكاح بنات خالك ونكاح بنات خالاتك التي هاجرن معك من مكة إلى المدينة وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير مهر ان أردت أن تنكحها ونكاح الهبة خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره من الأمة قد علمنا ما أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا اربع نسوه وما شرعناه لهم في شأن إمائهم حيث إن لهم أن يستمتعوا بما شاءوا منهن دون تقييد بعدد وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبح لغيرك لئلا يكون عليك ضيق ومشقة وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جناح عَلَيْكَ ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما تؤخر ايها الرسول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 بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لا يجوز لك ايها الرسول أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك ولا يحل لك أن تطلقهن أو تطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهن لكن يجوز لك أن تتسرى بما ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد وكان الله على كل شيء حفيظا وهذا الحكم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 وما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسول الله بالمكثل الحديث ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه إن ذلكم الإيذاء ومن صوره نكاحكم نساءه من بعد موته حرام ويعد عند الله اثما عظيما اِتُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِن تُظْهِرُوا شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِكُمْ أَوْ تَسْتُرُوهُ فِي أَنْفُسِكُمْ فَلَنْ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا وَسَيُجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ إِنْ خَيْرًا فخير. وإن شرًا فشر. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن. ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا لا إثم عليهم أن يراهن ويكلمهن دون حجاب آباؤهن وأولادهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن من النسب أو الرضاعة ولا إثم عليهم أن يكلمهن دون حجاب النساء المؤمنات, النساء المؤمنات وما ملكت أيمانهن واتقين الله ايتها المؤمنات فيما أمر به ونهى عنه سبحانه فهو مشاهد لما يظهر منكن ويصدر عنكن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يثني عند ملائكته على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وملائكته يدعون له يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليما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 أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا وفي الآخرة وأعد لهم في الآخرة عذابا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوه من إيذاء رسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء فقد احتملوا كذبا واثما ظاهرا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا ايها النبي قل لازواجك وقل لبناتك وقل لنساء المؤمنين يرخين عليهن من الجلابيب التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عوره امام الاجانب من الرجال ذلك أقرب أن يعرف أنهن حرائر فلا يتعرض لهن أحد بالإيذاء كما يتعرض به للإماء وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما به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 ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب إفسادهم في الأرض ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا مطرودين من رحمة الله في أي مكان اللقو أخذوا وقتلوا تقتيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ الجَارِيَةُ فِي الْمُنَافِقِينَ إِذَا أَظْهَرُوا النِّفَاقَ وَسُنَّةُ اللَّهِ ثَابِتَةٌ لَن تَجِدَ لَهَا أَبَدًا تَغْيِيرًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ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 وما يشعرك أيها الرسول أن الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته وهيا لهم يوم القيامة نارا ملتهبة تنتظرهم خالدين فيها أبدا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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا يوم القيامه تقلب وجوههم في نار جهنم يقولون من شده التحسر والندم يا ليتنا في حياتنا الدنيا كنا اطعنا الله بامتثال ما امرنا به واجتناب ما نهانا عنه واطعنا الرسول فيما جاء به من ربه وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا جاء هؤلاء بحجه واهيه باطله فقالوا ربنا انا اطعنا رؤساءنا وكبراء اقوامنا فاضلونا عن الصراط المستقيم ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لَعْنًا كَبِيرًا ربنا إجعل لهؤلاء الرؤساء وَالْكُبَرَاءِ الذين أضلونا عن الصراط المستقيم ضعف ما جعلت لنا من العذاب لإضلالهم إيانا وطردهم من رحمتك طردا عظيمة.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 ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ان عرضنا التكاليف الشرعيه وما يحفظ من أموال وأسرار على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فامتنعن من حملها وخفن من عاقبته وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة حملها